غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعلموا انما غنتم من شيء فان لله خمس وللرسول وللرسول ولد قربى واليتامى والمساكين ومن والمساكين والمساكين السبيل إن كنتم آمنتم إن كنت والله على كل شيء قدير اذ اهنتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسهل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بينه وَيَحْيَى من حَيَّ أَنْ بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَيْعٌ عليم إِذْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَفِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنْ ان الله سلم انه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله ليقضي الله امرا كان مفعولا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 إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإندي جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على أقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا أذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للأبيد كدأ بآل فرعون والذين منه قال كفروا بايات الله فاخذه الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير نعمه أن امها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهدت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وعسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يؤجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا في في سبيل الله فوفا اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو العليم وان يريد ان يخدع حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا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 فَأَيْنَ يَكُمْ مِنْكُمْ لَهُمْ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَينِ وَأَيْنَ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيْنَ كُونَ لَهُ أَصْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُنَ أَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله, كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخلفتم عذاب أليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يألم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم, يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا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 والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أَوْوَوا نصرُ لَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا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 المشركين فسيحوا في الأرض عربات أشهر وعلموا أنكم غير واجز الله وأن الله بخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بديء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا غَيْرُ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن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 وإن أحدهم من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ذَلِكَ ذلك بأنهم قوم لا يألمون كيف يكون للمشركين أهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يهببوا فيكم إلا هو ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يأملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم انتون فلا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يألم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا, ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير ما تعملون ما كان للمشركين ان يحرموا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر ولاك حبطت امالهم وفي النارهم خالدون انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَسَاءَ أُولَئِكَ مَا كَانُوا فَسَاءَ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَمَنْ تُمْسِكْ قَايَةَ الْحَاجِّ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 بِرَحْمَةٍ وَالشَّرَامَ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ لِقَوْمَانِ وَضِوَالٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ أَجْرٌ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ أزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال قترفتوها وتجارة, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فتربصوا حتى ياتي الله بِأَمْرِهِ والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كَثِيرَةٍ ويوم هنين إِذْ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شَيْئًا وَطَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَوَّتْ لَكُمْ وَمَا نَهْلَيْتُمْ مُجْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ غَيْرَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَغَايَةَ أَمْهِمْ هَذَا وَإِنْ خفتم أيلة فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاء إِنَّ اللَّهَ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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قوله قولهم بأفواههم يطاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه أما أم يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله